قَالَ فَحَبُّ وَالْحََّّأَقُ لَأَنْ لأَ نَّ جَهَنَّ مَ مِن كَومِن مَنْ تَبِعَكَ مِنهُمْ أَجمَعي قُلْمَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجون وَمَا أَلَ مِن المُتَكَّف إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ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 كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لافطى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار أَلَا قَسَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ يُكْوِرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوِرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مسمى لا هو العزيز الغفار